ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور.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 الله ذو الفضل العظيم